وَإِذاَا حُشِ غََّ سُكَانوا لَهُم عَْدَ أَهُ وَكَانوا ببادَتِهِم كَافِين وَإِلَ تُطلَ عَلَيْهِم آياتاتُناَ بَينَاتٍ قَالَ الذينَ كَفرَرُوا قَالَ الذينَ كَفرَُواِحَبْتِلَ مجَ أَهُم هذا سِح مدينين أَنْ يَبُول نَاسْتَر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 إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ دِينِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ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 أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزائر